إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب نليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين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 سَنكتبُ مَا قالوا وَقد لَم ل بِآاء بِغَيررِ حَّم وَنَقولُُ الذوقُوا ععَذابَ الْ الحَريقَذَلِكَ بِما قدَيدكمُم وأأَنَّ اللله لَْسَ بِضَ اللَِّ للِعبيدَ الذي نَقالوا إنِن اللهَّه هِدَ إلينلَّ نُ مِنَ لِرَرسُولٍ حتىَ آات يَنا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 إ خَذَ اللهَّهُ مثَااق الذينَ أُ تُ الْكِتابَلَةُ بَين النَّهُ لِنَّاسِ وَلاَا تَكْتمونَهُ فَنَبَذُهُ وَر أَظُهورهِم فَنَبَذُهَُر أَظُهُورِهم وَشتْتَرُوا بهِهِ سَمَنَوا قَليلَ فَبسَمَا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 رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدَ خْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَنْ صَوَرٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلِيمَانِ أَنَا مِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَل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 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ وَاتَّقُوا الله الذي الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۖ إِنَّهُ كان حوبا كبيرا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 وَبِالْيَتَامَى لَا حتى إذا بلغوا فإن آنستم منهم رشدا إليهم وَلَا تَعْثَوْا عَلَيْهُمْ وَاعْدِلُوا فِي الْقِسْطِ ۖ وَأَطْعِمُوا الْيَتِيمَ وَالْمِسْكِينَ ۖ وَلَا تُبَذِّرُوا مَالًا بِإِسْرَافٍ ۖ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ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 إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم إذ ذكر مثل حظ لنثيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف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 وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُكَ نَالَتَنَا وَامْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ